أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أم مَتِّرُ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قضي بَيْنَهُمْ وَهُمْ لَا يظلمون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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه الهدى أَثُمَّ إِذَا مَا وقع آمنتم به ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم وظلمت ما في الأرض لفتدت به وسر الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا 126. ولكن أكثرهم لا يعلمون رحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا يَفْتَرُونَ وَمَا وَرَّى الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم لا ا ينل لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله موصول اولي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ك لآيات لقَوْمٍ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيرُونَ واتلقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون عليهم نبأ اذْ قَال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرًا عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهُ مَا شِئَ من اجل أَمْرَكُمْ تكونوا ثُمَّ اجل يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ اجل ان تكونوا ما قضون إلي ولا تضرون فينتوليتهم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على أمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين إن كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبت المُنذرين. ثم وابعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 ثلاثه فستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم حُجُبِين قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَبْلِ لَمَّا جاءكم أسحون هذا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين مؤمنين قال فرعون أتوني بكل ساحر عليم لما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا سَأَمَ جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا قَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون ومن على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبا دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا كتبه اذا اسرائيل وأنا من المسلمين آل آل آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نجيك ببلنك لتكون لمن خلفك آية وينكثيرا من الناس عن آتنا فَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ فَمَ اخْتَلَفُوا حَتَّى أَجْعَالَ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 وققت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوبيون سلم ما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا دعناهم إلى حين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حزن يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين والسماوات والأرض وما وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ديني فَلَا تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ان اقيم وجهك للدين حليم فولا تكن من المشركين ولا تدع من دون الله ما يع فعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك 109. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو وإن يردك بخير فلا